اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه الله والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين المطبق والمقيد المتنافيان معنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا أي أنهما يتفاجبان في ظهورهما مثل, لو... مثل قول الطبيب مثلاً. اشرب لبنا السلام عليكم ثم يقول اشرب لبنا حلوا وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه وظاهر الاول جواز شرب غير الحلو حسب اطلاقه فانما يتحقق التماثيل بين المطلق والمقيد تكلمنا في الدرس الماضي انه اذا ورد مطلق ومقيد متنافيان فماذا نقنع بهما وقلنا اولا المقصود من التنافي بين المطلق والمقيد هنا ان التكليف أن التكليف بالمطلق لا يجتمع مع التكليف بالمقيد بالمقيد إذا حافظنا على الظهورين على فرض الحفاظ على ظهور المطلق في إطلاقه وعلى ظهور المقيد في تقييده فلا يجتمع التكليف بأحدهما مع التكليف بالآخر لأن التكليف بالمطلق إذا قلنا هكذا إن ظاهرت فاعتق رقبة الظاهر من هذا المطلق أنه يشمل الرقبة المؤمنة ويشمل الرقبة غير المؤمنة أما ظاهر المقيد إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه مختص بالمؤمنة فقط ولا يشمل غير المؤمنة فمن هذه الناحية يقع التنافي بين الظهورين هذا معنى التنافي بين المطلق والمقيد أما البحث الثاني فهو حتى يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد لابد من توفر مجموعة شروط. اذا وفرت هذه الشروط يقع التنافي بين المطلق والمقيد من هذه الشروط اولا من هذه الشروط اولا ان يكون المعلق عليه في التكليف المطلق نفس المعلق عليه في التكليف المقيد بمعنى اذا كان المعلق عليه في التكليف بالمطلق هو اظهار فينبغي ان يكون المعلق عليه في التكليف بالمقيد ايضا هو اظهار فان يكون التعليق في التكليفين واحد او ان نقول ان يكون التكليف في المطلق نفس التكليف في المقيد فلو واختلف التكليفان فلا تنافي مثلا اذا اختلف التكليفان ان أقول هكذا ان واغتت فاعتق رقبا هذا في المطلق أما في المقيد اقول هكذا ان افطرت في نهار شهر رمضان فاعتق رقبا التكليف في المطلق هنا معلق على الظهر يعني عتق الرقبه المطلقه في المطلق معلق على الظهر اما عتق الرقبه المؤمنه في المقيد ليس معلقا على الظهر انما معلق على الإفطار في نهار شهر رمضان فموضوع التعلق هنا يختلف عن موضوع التكليف عن موضوع التكليف في الاخر فاذا اختلفت فلا تنافي بين المطلق والمقيد وحتى يقع التنافي لا بد ان يكون التكليف في المطلق والمقيد واحدا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني لوقوع التنافي بين المطلق والمقيد أن يكون التكليف فيهما معاً إلزامياً أن يكون التكليف فيهما معاً إلزامياً أما لو كان التكليف في أحدهما إلزامي وفي الآخر غير إلزامي هنا بعد لا يقع التنافي بينهما فمثلا قد يكون موضوع التعليق واحد ولكن في المطلق واجب وفي المقيد مستحب هنا بعد ما على الصراحه مثلا ان افطرت في نهاري شهر رمضان فاعتق رقبا ثم يقول المولى ان افطرت في نهاري شهر رمضان فاعتق رقبا مؤمنه هناك تفليس فيهما واحد إن افطرت في نهاري شهر رمضان إن أخطرت في نهاري شهر رمضان لكن التكلف في المطلق إلزامي واجب أما في المقيد مستحق وليس بإلزامي فيكون المعنى هكذا إن أخطرت في نهاري شهر رمضان فيجب عليك عذكر قذر ويستحب أن تكون تلك الرقبه منها وما بعد لا يوجد تنافي بين المطلق والمقيد الثالث من الشروط أن لا يكون الطلب في المقيد تكرارا ثانيا او ايجاد فرد ثاني غير المطلوب في المقيد المولى يقول ان ظاهرتا فاعتق رقبه ثم يقول ان ظاهرتا فاعتق رقبه مؤمنا هنا ظاهره التنافي لكن في الواقع المولى هنا له طلبان مو طلب واحد الطلب الاول ان يعتق المكلف اي رقبه فإذا أعتق أي رقبة شاء يقول له مره ثانيه أعتق رقبه مؤمنا ففي الواقع هنا في المقيد المطلوب في المقيد عسق رقبة ثانية غير رقبة المطلق في المطلق يقول له أعتق أي رقبة فإذا المكلف أعتق رقبة ما المولى مرة ثانية طلب ثاني إيجاد ثاني لنفس الطبيعة الأولى في الطلب الأول إيجاد نفس الطبيعة أما في الطلب الثاني فإيجاد طبيعة مقيمة ففي الواقع هنا طلبان لفردين من أفراد العقل الفرد الأول ركب مطلق الفرد الثاني رقب مقيد هنا لا تقول بعد موجود تنافي لا منافات هنا لا منافات بين المطلق والمقيد لأن المطلوب في المطلق شيء والمطلوب في المقيد شيء آخر في الواقع المطلوب في المقيد تكرار تكرار إيجاد الأد نعم إذا كان المطلوب المطلق والمقيد واحد يقع تنافي بينما هنا مطلوبان لا مطلوب واحد بينهما فهذه شروط ثلاثة لحصول التنافي بين المطلق والمقيد إذا اجتمعت هذه الشروط إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة يقع التنافي تقع المنافاه بين المطلق والمقيد فاذا وقعت المنافاه بينهما فلا بد من الجمع بين المطلق والمقيد اما كيف نجمع نجمع باحد امرين يعني نتصرف في احدهما التصرف الاول إما أن نتصرف في المطلق ونحمل المطلق على المقيد ففي الواقع يكون المقيد مقيد لظهور المطلق إما هكذا إما نقيد إطلاق المطلق بحمله على المقيد أو بالعكس نتحفظ على ظهور الاطلاق على ظهور المطلق في اطلاقه ما نتصرف في المطلق نتحفظ عليه على ظهوره وانما نتصرف في المقيد لان نقول المقيد مستحب وليس واجبا فاما التصرف الاول او التصرف الثاني أي التصرفين أو لا أيهما أو لا أي التفرفين أو لا يقول في الواقع الصور تختلف الصور مختلفة هنا من استطيع نعطي قاعدة واحدة كلية إذا تنافى مطلق مع مقيد فنحمل المطلق على المقيد قاعده كلية ما عندنا وإنما الصور في التنافي والتكادف بين الظهورين الصور مختلفين فمثلا مرة مرة يكون المطلق والمقيد يكونان مختلفين اثباتا ونفيا أحدهما مثبت والاخر منفي ومره قال يكونان متفقين في النفي والاثبات الصور مختلفه فاذا كان المطلق والمقيد فاذا كان مختلفين في النفي والاثبات مثلا المطلق يقول هكذا المطلق يقول ان ظهرت فاعتق رقبه المطلق هنا إخبابيا إيجابيا بينما المقيد نفسه يقول ان ظهرت فلا تعتق رقبه انت الاول إيجاب والثاني سلبي المطلق يقول ان ظاهرت تعتق رقبا إن ظهرت تعتق رقبا يشمل الرقبه مؤمنه وغير مؤمنه فهو مطلق اما المقيد يقول ان ظهرت فلا تعتق فلا فلا هنا قالوا إذا كان مختلفين أحدهما يثبت والآخر ينفي إذا كان هكذا فهنا ذي بين العلماء ولا خلاف بين العلماء هنا قالوا نحمل المطلق على المقيد ونقيد ظهور المطلق في الإخلاق بحمله على البطين فنقول هكذا فنقول هكذا يجب عتق رقبه مؤمنه ولا يجوز عتق الرقبه الفاسقه يكون المعنى فقط فاذا كان احدهما مثبت والاخر ينفي هنا قالوا بحمل المطلق على المقيد وتقييد ظهور المطلق بالمقيد خب هنا المطلق يقول سواء كان الاطلاق بدليا ام كان الاطلاق شموليا الاطلاق البدلي مثاله هكذا يقول المولى إن ظاهرت فاعتق رقده هذا إطلاق هذا إطلاق بدل يعني هذه الرقبة تكفي وهذه تكفي وهذه تكفي المطلوب واحد على سبيل البدل فهذا الإطلاق إطلاق بدل وإن ظاهرت فلا تعتق الرقبة الكافرة هذا إطلاق بدل أما الاطلاق الشمولي يقول هكذا في الغنم في الغنم دكاتهم في الغنم شمولي يشمل كل كل من في الغنم دكاتهم ثم يقول هكذا ليس في الغنم المعلوفة دقات هذا اطلاق إطلاق شمولي هنا المصنف يقول إذا كان مختلفين في النفي والإثبات فسواء كان المطلق شمولي أم كان المطلق مجل الكلام واحد يجد حمل المطلق على المقيد ولقيد ظهور المطلق في الاطلاق بحمله على المقاييس هذه الصورة لا خلاف فيها بين العلماء انما الكلام في الصورة الثانيه فيما اذا كانا متفقين نفيا او اثباتا مثلا يقول المولى هكذا يقول ان ظاهرت فثقر فده ثم يقول إن ظاهرت تعتق رقبه مؤمنة أكو اتفاق هنا أكو اتفاق بين الصورتين في الأولى يقول اعتق وفي الثانية اعتق بخلاف الصورة الأولى في المطلق اعتق في المقيد لا تعتق هنا في المطلق اعتق وفي المقيد ايضا اعتق رقبه هنا ماذا نسمع اذا كانا متفقين نفيا او اصبابا المصنف يقول هنا الاطلاق مره يكون بدلي ومره يكون سبولي ايضا ان كان بدليا فله حكم وان كان سبوليا فله حكم آخر ان كان لاطلاق بدني إن ظهرت فتعتق رقبه ان ظهرت فتعتق رقبه المؤمن ان قتلت في نهاري شهر رمضان فتعتق رقبه ان قتلت في نهاري شهر رمضان فتعتق رقبه مؤمنا هنا إن كان اطلاق بدنيا المولى المصنف يقول هنا يمكن نحمل أو نحمل المطلق على المقيد ويمكن بالعكس نحمل المقيد على المطلق بحيث نتصرف في المقيد هنا مثلا طبعا المصنف يقول هنا حمل المطلق على المقيد لا. اولى من العقل لكن مثلا اذا اردنا ان نتصرف في المقيد ماذا نفعل المولى يقول ان ظاهرت تعتق رقبه المؤمنه اذا اردنا التصرف في هذا ماذا نفعل يقول نحن هنا اذا اردنا التصرف في المقيد فنحن بين خيارين إما أن نقول المقيد مستحب أو نقول لا المقيد واجب لكن واجب تفليلي المكلف مخير بين أن يعتق ركب مطلقة أو لا يعتق ركب مؤمنة فإذا أردنا أن نتصرف في المقيد إما نحمل المقيد على الاستحبار فنقول هو مستحب ليس بواجب أو نقول واجب لكن واجب تكييري أي أنا المكلف مخيّم بين عشق أي رقبة وبين عشق رقبة مؤمنا يقول يمكن هذا النوع من التصرف المصنف يقول هكذا لكن لكن التصرف في المطلق بحمله على المقيد اولى اولى من التصرف بالمقيد لماذا يقول لان المقيد ظاهره انه واجب تعيين لا تخيير فليس بمستحد وليس بواجب تخيير المقيد بعد مجيئه ظاهر في انه واجب تعيين لا واجب تخيير ولا هو مستحيل هذا واضح والتصرف في المطلق بحمله على المقيد او لا او لا لان ظهور المقيد في الواجب التعيين اقوى من ظهور المطلق لان المقيد في الظهور اقوى من ظهور المطلق فإذا كان ظهور المقيد أقوى فنتطرف في الظهور الأضعف والظهور الأضعف هنا ظهور المطلق في إطلاقه بل نقول أكثر من هذا نقول أكثر من هذا نقول لعل المتكلم اعتمد في بيان مراده على المقيد وأن المقيد هو المراد الجدي للمولى وليس المطلق خطوطا إذا ما علمنا خطوطا إذا ما علمنا أن المطلق يرد أولا ثم يرد بعده المقيد وآذة وغالبا ما تختفي علينا القائل أو المقيدات كما اختفت علينا المخصصات هناك في البحث العام والخاص نقول هنا ايضا المطلق احتمال ان يكون مقيد وارد ولكن قد يكون المقيد كقليله خفي علينا فلعل المولى اعتمد على هذا على المقيد في كشف مراده الجدي وانه اراد ان يقول ان مرادي الجدي ليس المطلق وإنما المقيد فاعتمد المولى على وجود المقيد كقرينة لتقييد المطلق إذا كان هكذا المصنف يقول فالتصرف في المطلق اولى من التصرف في المقيد لأن ظهور المقيد أقوى والمطلق أضعف وإذا قديرنا بين التصرف في الأقوى والأضعف تصرفنا في الاضعف لمصلحه الاقوى فنتحفظ على ظهور المقيد في الفرن المخصوص ونتصرف في ظهور المطلق في اطلاقه هذا اذا كان الاطلاق بدنيا اما اذا كان الاطلاق شموليا في الغنم زكاه في الغنم دكاتون ثم يقول المولى مره ثانيه ثم يقول في الغنم السائمه دكاتره الظاهر هنا منافاه موجودة تعارض موجود تكاذب موجود يقول في الغنم دكاتره هذا يشمل الغنم السائمة ويشمل الغنم المعروفه وفي الثانيه يقيد يقول في الغنم السائمه دكاتره ففي الواقع من هذه الناحيه تكاثر بين الظهورين في الغنم المعلوفه موجود لان المطلق يشمل الغنم المعلوفه والمقيد لا يشمل وهو مخصص بالغنم السائمه فقط هنا ماذا نصنع نتصرف في المطلق ونحمله على المقيد ونحفظ ظهور المقيد في الفرد المخطوط او لا نعمل بالعكس نتحفظ على ظهور المطلق في الاصناف فيشمل الفردين المعلوفه والصائبه ولا ونتصرف ولا في المقيد ماذا نصنع ايها المفرس الجواب يقول التصرف في هذا او لا او في هذا او لا هذا مبني على مطلب اخر هنا هذا مبني على اننا نقول ان الوقف له مفهوم كما قرانا ونفس هذا المثال مثلنا في مفهوم الوقف إذا قال المولا في الغنن السائمة ذكاكم هذا الكلام هنا في الوقت قلنا هل له مفهوم المصنف يقول نحن لا نقول نحن لا نقول المصنف نحن لا نقول أن الوقت له مفهوم والتطرس هنا بحمل المطلق بحمل المطلق الشمولي على المقيد أو التطرف الآخر مبني على القول بأن الوقف له مفهوم فحينما يقول المولى في الغنم الموصوفة بالثوم دكات هذا يعني أن الغنم الموصوف غير الموصوف بالثوم ليس فيه دكات مبني على هذا لكن لا نقول بأن الوقف له مفهوم إذا لا نقول بمفهوم الوقت فبعد لا نحتاج إلى أحد التفرصين هنا لأنه في الواقع لا منافاه لا منافاته بين أن يقول المولى في الغنم زفاة وأن يقول في السائمه زفاة نعم تحصل منافات إذا كان الوقت له مفهوم أما إذا كنا نقول بأن الوقت ليس له مفهوم ونحن كذلك نقول ايضا الوصف ليس له مفهوم فلا حاجه الى احد التطرفين نتطرف في المطلق أو في المقياس فاذا الصور كما قلنا مختلفه الصور مختلفه ولذا المصنف يقول لن نعطي قاعده كليه هنا ان نقول دائما اذا تعارض المطلق مع المقيد نحمل المطلق على المقيد أو بالعكس قاعدة كليه ما عندنا لأن القاعدة تختلف باختلاف الصوار ما أدري هذا واضح المطلب إلى هنا أم لا إذا أرى او أو السؤال قبل أن نطبق العبادة سالة الممارة والمسائل قالوا المطلق والمقيد المتنافيان معنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق هذا معنى التنافي لا يجتمع والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا اي انهما يتكاذبان في, في ظهورهما مثل قول الطبيب مثلا يقول للمريض اشرب لبنا ثم يقول اشرب لبنا حلوا ما بعثتنا في موجود اشرب لبنا يشبه اللبن الحلو واللبن المرهف اما اشرب لبنا حلوان فمختص باللبن الحلو فقط ولا يشمل اللبن النوعى وظاهر الثاني يعني المقيد تعيين شرب الحلو من اللبن وظاهر الاول المطلق جواز شرب غير الحلو حسب اطلاقيه هذا اولا معنى التماثل أما ما هي شروط المنافاه بين المطلق والمقيد قال، وإنما يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد إذا الشرط الأول إذا كانت تكليف فيهما واحد كالمثال المتقدم اعتق إن ظهرت فاعتق رقبه إن ظهرت فاعتق رقبك المؤمن إن أصبرت في نهار شهر رمضان فاعتق رقبه ان افطرت في نهاري وشهر رمضان ساعتق رقبه المؤمنه فالتكليف واحد ان افطرت ان افطرت ان ظاهرت ان ظاهرت اما لو كان تكليفين فلا تنافي مثلا ان ظاهرت ساعتق رقبه هذا تكليف ثم يقول ان افطرت ساعتق رقبه المؤمنه هنا عسق مطلق الرقبة معلق على الظهار وهنا عسق الرقبة المؤمنين معلق على الإفطار فاختلت موضوعات تعليل فلا يتنافيان لو كانت تكليف في أحدهما معلقا على شيء يعني على الظهار مثلا وفي الآخر معلقا على شيء آخر معلق على الإفطار مهاشه رمضان كما إذا قال الطبيب مثلاً إذا أكلت إذا أكلت فاشرب لبنا ثم يقول وعند الاستيقاظ هناك الاكل وهنا الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلو هنا بعد لا تناسب بين الأمرين الشرط الثاني وكذلك لا يتنافيان لو كانت تكليفه في المطلق الزاميا يعني واجبا وفي المقيد على نحو الاستحبار فلا بعد تنافي ما يعني لأن المطلق واجب ويستحب أن تكون الرقبه مؤمنة ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن فإنه لا ينافي رجحان الحلو من اللبن باعتباره لبن الحلو أحد أفراد الواجب. يجب عليك أن تشرب لبنا ويستحن أن يكون اللبن حلوا الشب الثالث وكذلك لا يتناسيان لو فهم من التكليف في المقيد أنه تكليف في وجود ثاني غير المطلوب من التكليف الأول يعني المطلع كما إذا فهم من المقيد في المثال طلب شرب اللبن الحلق ثانية مرة ثانية بعد شرب لبن المال إذا فهمت ما سقناه لك من معنى تنافي فنقول لو ورد في لسان الشارع مطلق ومفيد متنافيان سواء تقدم أو تأخر مرمل مطلق متقدم على المقيد مر بالعكس المطلق متأخر عن المقيد هذه صورة مرة أخرى لا يأتي بعد العمل المطلق ومرة أخرى يأتي بعده لكن قبل العمل بالمصلح المصنف يقول لا فرق لا فرق قال سواء, سواء تقدمه يعني تقدم المصلح عن المقيد او تاخر المطلق عن المقيد وسواء كان مجيء المتاخر المطلق او المقيد بعد وقت العمل بالمتقدم او قبل وقت العمل بالمتقدم يقول لا فرق عندنا فانه لا بد من الجامع بينهما كيف باحد تصرفا اما التصرف الاول اما بالتصرف في ظهور المطلق فيحمل على المقيد اما هكذا او بالعكس او بالتصرف في المقيد على وجه لا في الإطلاق مثلا كأن نحمل المقيد على الاستحباب تقول لهم استحبه ظهور المطلق على حاله وينبغي البحث هنا في أنه أي التصرفين أولى بالاخر الأول أم الثاني فنقول هذا نختلف قاعدة ما عندنا هذا يختلف باختلاف الصور فيهما فإن المطلق والمقيد إما يكونان مختلفين في الإثبات أو النفي الصورة الأولى أو يكونان متفقين في الإثبات أو النفي أيضا الأول إذا كانا مختلفين في الإثبات النفي أن يكونا مختلفين في الأول يقول ان ظاهرت فاعتق رقبه ثم يقول ان ظاهرت فلا تعتق الرقبه الكافر ان يكونا مختلفين فلا شك حينئذ في حمل المطلق على المقيد وهذا الحكم بالاتفاق بين العلماء فلا شك حينئذ في حمل المطلق على المقيد لماذا؟ لأن المقيد يكون قليلة على المطلق فإذا قال المولى اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن الحامض فإنه يفهم منه أن المطلوب هو شرب اللبن الحلو، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون إطلاق المطلق بدليا نحو اعتق رقبك إن افطرت تعتق رقبك وبين أن يكون شموليا في الغنم ذكاته المقيد بقوله ليس في الغنم ليس في الغنم المعلوسة ذكاته فلا فرق يعني هنا نحمل المطلق على المقيد اذا كان المطلق يختلف مع المقيد من حيث الاثبات والنفي احدهما مثبت والاخر ينفي هنا لا فرق الجميع قال نحمل يعني نتصرف في ظهور المطلق في الاطلاق ونحمل المطلق على المقيد لان المقيد قرينه على ان المراد ليس المطلق الثاني أن يكون متفقين يعني في الإثبات او النفي يقول وهذا له مقامان يعني صورتان المقام الأول أن يكون الإطلاق بدليا والمقام الثاني أن يكون الإطلاق شموليا فإن كان الإطلاق بدليا فإن الأمر فيه يدور بين التصرف في ظاهر المطلق. بحمله على المقيد وبين العقل وبين التصرف في ظاهر المقيد والمعروف ان التصرف الاول اولى يعني التصرف في حمل المطلق على المقيد اولى من التصرف في المقيد فحكم هذا المقام مثل حكم الصوره الاولى لأنه لو كانا مثبتين مثل قوله اعتق رقب مؤمنة أولا قال اعتق رقب ثم قال اعتق رقب مؤمنة فإن المقيد هنا ظاهر في أن الأمر فيه يعني في المقيد للوجوب التعييني للوجوب التعييني فإذا أردنا أن نتصرف في المقيد لابد أن نقول إما هو مستحب أو هو واجب الواجب تقييري بينما أنه ظاهر في أنه واجب تعييني لا تقييري لا مستحب فالتصرف فيه في المقيد إما بحمله على الافتحبا أي أن الأمر بعسر رقبة المؤمنة بخصوصها باعتبار أنها أفضل الأفراد أو لا بحمله على بحمل المقيد انا الوجوب التخييري اي ان الامر باعتقال الرقبه المؤمنه باعتباره باعتبار ان هي على الرقبه المؤمنه احد اطراف لا لخصوصية فيها حتى خصوصيه الاصل يقول هذا من تصرفات المقيد ثم يقول وهذا من التصرفات وإن كانا ممكنين يعني بحمل المقيد إما على الاستحباب أو على الواجب التخليدي هذا ممكن لكن ظهور المقيد في الوجوب التعييني مقدم مقدم على ظهور المطبق في إطلاقه ليش مقدم لأنه قلنا بعد ظاهر في الوجوب التعييني يعني لا في الوجوب التخلييني ولا في الاستحباب لان المقيد صالح لان يكون قرينه للمطلق ولعل المتكلم عن المولى في خطابه مع المكلف اعتمد عليه على المقيد في بيان مراده او مراده ولو في وقت اخر يعني منفصل جاء المقيد لا سيما مع احتمال ان المطلق الوارث كان محفوفا بقرينة متصله لكن غابت عنا فيكون المقيد كاشفا ان تلك القليله هذا اذا كان المطلق بدلا وان كان الاطلاق شمولي مثل قوله في الغنم زكاه وقوله في الغنم السائمه زكاه فلا تحقق للمنافق او فلا تتحقق المنافق بينهما حتى يجب التطرف في أحدهما لماذا لا منافات قال لا منافاته لأنه وجوب الزكاة في الغنم السائمة بمقتضى الجمرة الثانيه يعني المقيدة لا ينافي وجوب الزكاة في غير السائمة إلا يعني تقع منافات إلا على القول بدلالة مفهوم الوقت إلا على القول بدلالة التوصيف على المفهوم وقد عرفت في بحث المفاهيم أنه لا مفهوم للوقف وعليه فلا مناطات بين الجملتين حتى نحتاج نرفع المناطات لنرفع بها عن إطلاق المطلق لعد ما نحتاجين لأحد تصدفين هنا أهل جاء وصل الله على محمد وآل وطاهر I